وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 استووا سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 أير المأبود عليهم فيه رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 118. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون فقالوا أَيْذَا أَضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنَ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِطَاءِ رَبِّكُمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكْلَبْكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترايد المجرموناكسو رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعم صارحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق قول مني لا أملا أن جهنم من الجنة والناس أجر فذوقوا بما نسيتم لقا يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا ذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خبر سجدة خبر سجدة وسبحوا بحمد ربهم وظمدا يستكبن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 تتجافى جنوبهما للمضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزق لهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُنَّ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُو قَعْدَةٍ لِلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَادَ ۗ عَنَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا ۗ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَلَا تَكُن فِي مرية من لقائه.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 أو لم يحذلهم كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أ ولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرع تأكل منه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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغدالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام لا حبه مسكينا ويتما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نَخَافُ من ربنا يوما نابوسا طمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسغورا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 وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملك كبيرا عليهم فيها بسادس خضو واستبرقوا وحلوا أساورا من فضة وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طفرا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفرا واذكر اسم ربك بكرة وَمِنَ ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد